يا هلا بحباب قلبي يا هلا بقمر نيسان فاح العطر بيدربي بالمسك والريحان عند الصبح شفتها زاد القلب خفقان اجت عين بعينها وجه القمر خجلان نظرة عيون ارتوين وحسيت البحر سكران عنت عبالي الأوف وقلت آه يا زمان عساك تصير حبيبي وما تروح لأي مكان حارة شح شح جربي بنوارا صافت قلبي بسهاما وبقلبي شعلت نارا مرد حلو. الأول أوصى فزاد جنوني لما بحكيها بتخجل أوصى فزاد جنوني لما بحكيها بتخجل غمزة سر البسمات وضحكت ذوغ شاطارا مرت حلوي بلحارا Ratah حلوي balahara شع شع and Rabbi صابت قلبي let وبقلبي شعلت B sehem حلوي the kalbi shah الشحار شاطر we يترجمها I get the haru. فشعر بد وينظمها عجبنا سحر الرس نظرة قلبي رسمها عجبنا سحر الرس نظرة قلبي رسمها عشق بتحت لعشق بأول شعر بخيارا مرت حلوي بلحارة تحلوي بالحارة شع شع دربي بنواره صابت قلبي بسهمه وبقلبي شعلت نار مره حلوي بالحاره نظراتك بلسم بالقلب وعيونك بحر وامواج تواجب Sjärn A chadudk ttif lelwan La ttifk rasmie mحتage A chadudk ttif lelwan La ttifk rasmie mحتage Jammel gammel jathabee Fnoneb wosfke mحتara Maret hlwee belahara Maret hlwee عدربي بنوارا صابت قلبي بسهاما وبقلبي شعلت نارا مرت حلوي بالحارا محتارا كل ليل زهار جمالك أحلى زهرا وعطورك أحلى من الغار وصوتك بداول حسرا ادعي حتى نلتقى بالحب من ابن العشرة ادعي حتى نلتقى بالحب من ابن العشرة هو تصيري من نصيبي بهالدنيا ومشوارا مرة حلوي بالحارة مرة حلوي بالحارة بي بنواره صابت قلبي بسهمه وبقلبي شعلة نارا ارتد حلمي بالحارة وتصيري شمعة حبي على دروبي تضويها وزين صوتي باسمك حكي لك قصة غرام جوا ظلو عم خفيها وحكي لك قصة غرام جوا ظلو عم خفيها كنتي قصة غرامي وكل حروفي وسرارا مرّت حلوة بل حارة مرّت حلوة شعاع شعاع دربي بنورة صافت قلبي بسهمها وبقلبي شعلت نارا مرت حلوة بالحارة مرت حلوة بالحارة مرت حلوة بالحارة, مرت حلوي بالحارة